طناهوس يديسيوم قدم بيلاه أيوه هيك خطر جيل استانهوس وراح يدرس توم محمد وتروموند ناس باريس جيليو أرتيو كمال وعنابا كنت بقى يقصي طناهوس ليدرس هالك نشيج حك شوية ما خليه إيش في قلبه مشي على بطل الله صخر وجهه راك مريت انسات عين انا أنا إلى لك بدل الحرفه ما في هوال لن في لف اذا إذا انت الحمد من أكلش الجيفة راك مريض ان تأتي عن دنيانا عندك غير طغلق أحسبني جديد معينا تغرق وتوصلنا بعين تأموا لف اللوح بطل اليوم في الحديد راك مريض ان تأتي عن دنيانا كونك قليل كونك باسط معليش أتقل كارك حاكم الحيط مش شرف فينا ان انت يا قليل راك مريض ان تأتي عن دنيانا ما بغيتش عليك ما بغيتش انضره انت اللي بديت انت حليت فمو ايا نلعبو وليا قيادة روحك راكي مريض انتهت عنك لي أنا. توش تبغي تلعب تليس ريحان بيضي بركمن بيس راكم ريّي ييد انت عدني أنا راكم ريّي ييد انت عدني مش اللي مكور بحسب هدلع يعرفو قتلاتة وبغيت باندراع تغسيل خطاري ليل خمش يباع راكم ريّي ييد انت يا ودي راك مريض مريض تعذني انا انا انا انا سيادك في الميدان وانت تتفرج من وحكة الملك نعوشة وجهه غرها سمر يقول شربت الرشة أنا كمريض صار عندني نام أنا كمريض مريض مريض صار عندني نام تعاير في سيادك مولها عشر وجوه وريها حتىكم نعطوه بالكف عطوه ونصخن به ثلجه هليه Deze gaat aan de dingen. Deze gaat aan gaat aan de dingen. Deze gaat aan de dingen. Deze gaat aan de dingen. Deze gaat aan de de dingen. gaat أنا مريض يريد تنسى أنا كم يريد وأنت يا جدي خلطت في ماكناس طارت نصري يا مني ما راج قديد أنا ما زال يتعقم سيادك حج وكاح انت دربك شن هاديك دعوه الشر وانت حاسبها فن وراك مريض انت تعاني